قالوا اضغاث احلام وما نحن بتاويل الاحلام بعادمين وقال الذين جاء منهم والذكر بعد امه انا انبؤكم بتاويله فارسلون يوسف ايغا الصديق افتنا في سبع بقرات سمان يكرهن سبع عجاف ياكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر واخر يابسات وَأُخْرِجَ رَيَّانَ بِسَاتٍ لَّعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدتُم فَذَرُوهُ فِي سُبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَأْكُلُونَ ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تعصنون ثم يأتي من بعد ذلك عام أخر فيه غانث الناس وفيه ياصرون وقال الملك توني به فلما جاء الرسول قال ارجع الى ربك فاساله ما بار نسوة التي قط طَعَنَ أَيْدِيَ غِنّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ قَالَ مَا خَطَبُكُنَّ إِذْ رَأَيْتُنَّ يُوسُفَ عَن نَّفْسِ قُلْنَا عاشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ قَالَتِ امْرَأَتُ العَذِيزِ الآنَ حَصَفَ صَلَحَ قَدْ نَرَاهُ عَن نَفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ